Book 2 3 3 Tanımak, öğrenmek, anlamak. Etâref. Al Etâref. Alo, bakar mısın? Merhaba. Merhaba. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl? haluk? Nasıl? haluka? Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Amerika'dan mı geliyorsunuz? هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا؟ أسيدان ما جلّيّوْرسُنُز. هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ هنّج أوتالِدَكَلّيّوْرسُنُز. في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ نكَدَر زَمَنْدِر بُرَادَسِنُز. منذ متى, منذ متى وأنت هنا؟ ne kadar kalacaksınız? كم ستبقى, هنا؟ كم ستبقى هنا؟ Burayı beğeniyor musunuz? هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Burada tatil mi yapıyorsunuz? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ بين زيارة دنيس. يجب أن تزورني. يجب أن تزورني. عدريسم بردع. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ üzgünüm, يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. hoşça إلى اللقاء. <تقاب> <أراكم قريبا> <أراكم قريبا> <أراكم قريبا> <أراكم قريبا> إلى اللقاء görüşmek üzere أراكم أراكم yakında görüşmek üzere إلى اللقاء قريبا إلى اللقاء قريبا, <أراكم> قريبا> <حنة>